بسم الله الرحمن الرحيم اذ السماء فقعت فاذا هي كواتم انتست واذا البحار جرت واذا القبور مفتحت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ كلا بل انت تزلمون بالدين وان ان عليكم لحافظين كيومئذ كاذبين يعلمون ما تفعلون ان الذين اضرار لسنا وَإِنَّ الْكِذَّابَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُنَ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَخْرَجَكَ عَنْهُ يَوْمَ الدِّينِ كما يَوْمَ رَأَى السَّمَاءَ يُمْدَدِين يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لله